قسط على بني one man What is it? What is تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون صدق الله رجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الله وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع وتذل من تشاء إن قديـر قُلِ اللهم مالك الملك تؤتي الملك من I don't ¡Olé! So oh. ليلة في النار وتولج What ذهب في النبي